بسم الله الرحمن الرحيم طا سيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله ويطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فإن عصوك فَقُلْ إني بَرِيءٌ مما تعملون وَتَوَكَّلْ على العزيز الرَّحِيمِ الذي يَرَاكَ حِينَ تقوم وتقلبك في الساجرين إنه هو السميع الْعَلِيمُ هل أُنَبِّئُكُمْ على من تَنَزَّلُ الشياطين تَنَزَّلُ على كل أفاك أثيم يُلْقُونَ السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون